بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات كتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقبر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنب وزرع ونخيل صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد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 أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعلاقهم وأولئك فِي في أعلاقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قَبْلِهِمُ المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية لربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد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 من أسر والقول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معطبات من بين يديه ومن خلفه يحفظنه من أمر الله.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 وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِّئُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ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 ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموت بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا وَيْشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جَمِيعاً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 تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين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 وما كان لرسول أياتي بأية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثنت وأنفق من رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملايكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صدرتم سلام عليكم بما صدرتم فنعم بعنق قد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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنى بل الذين آمنوا وتطمئن قلوبه بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوباء لهم وحسن ما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 ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموتاء بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا وَيْشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جَمِيعاً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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت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 مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أكلها د aim وظلها تلك عقب الذين تتقوا عقب الكافرين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 وما كان لرسول أيتى بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعده. كتاب وإما نري أنك بعد الذين عدهم أو نتوثي أنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أ ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّاءُ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفّا بالله شهيدا قل كفّا بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عينده علم الكتاب